أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م و ق ا ت ل و ه م حتى لا تكون فتنة لا و ي ك و ن ا ل د ي ن ك ل ه ل ل ه ه فإن ت و ا فإن الله ب م ا ي ع م ل و وإن و و ن بصير ت ل ا ف ع ل م و ا أن الله م ي ه نعم المولى ونعم النصير بجهادنا سنفزف الصفراء و ن م ق الطاغوت ا ل و ك ر ا ء تحية ل أ م المؤمنين ملا محمد ي الذي ن عمر ص ب ر وصار وشاهد ونمزق ا الله ه في سبيل و الطاغوت و ا ل ك ف ر ا ء 「私たちのために」 و ت ح ي ة للشيخه ل ج ح ي ا ل ي ب م ج ه د جيش ا ل أ س ر ة فلله دبر فقد كانت كلماته أ ق و ى أ ث ر ا من أ ل ف مجالس سنديه ل م ع ر ك ة إ خ و ا ن تنظيط الصليبيه ا ل ع ا ل م ي ة فجزال الله عنا وعن الاسلام خيرا ن ص ذكفى سنحول المجرى س ل ا م على رجال ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة واميرها بعمر ا ل ب غ د ا د ي ووزير الحرب أ ب و ح م د المهاجر الذين يقفون في القتل الاول للدفاع عن الاسلام ومفردكاته ا ا م أداء عزيمة في عزيمه كثاره صغرى ان منطقه القرن ا ل ك ف ر ي ق ي التي هي بلاد بكرتين والحزام الجنوبي ل ل ت ف ا ع عن ج ز ي ر ة المصطفى صلى الله تعتبرهم س ا ح ة من ساحات الحرب الصليبيه الحاليه إ ن ا خ و ا ن م يواجهون عدوا من أ ل د أ ع د ا ء الفلان على مر ك ا ل ت ا فهذا ص ر ا ف ي ا ل ن الاعظم عدد ا نصارى هدف الاطفال ل و ن في الحرش ا ل ثانيا لا حوار ولا مساومات عن ش ا ئ د ي ه من قوميين وعلمانيين وكل قوافل اخرى و أ خ ي ر القسم وحي د ة الجنهة الإعلامية ل ا ي ة الاعلامي ا لحركه الشباب المجاهدين يقدم صرطية للشيخ القائد مختار الزبير القائد كلمة مختار أبو ح ف ظ ه الله أ م ي ر ح ر ك ة الشباب المجاهدين بعنوان جهادنا حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ن محمدا عبده ورسوله أ ر س ل ه بالهدى ودين الحق ي ظ ه ر ه على د ي ن كله ولو كره الكافرون قال تعالى وعد الله الذين آ م ن و ا منكم و ع م ل ا ل ص ا ل ح ا ت ل ي ت خ ل ف ن ه م في ا ل أ ر ض كما ت خ ل ف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا لا ي ك ومن ن بي شيئا و كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون أ م ا بعد تحيه ل أ م ي ر المؤمنين م ل الذي محمد عمر ا ص ب ر وخابر وجاهد في سبيل الله تحيه لشيخنا وأميرنا الشيخ السامة ل ل وأميرنا بن ا وتحية لشيخنا ل المرابط المخضر الذي عاش للجهاد وفي الجهاد الشيخ م وفي أ ل واميرنا وتحية يحيا للشيخ اليبي بن ج ج د ش ا ل ع ة فلله لقد ذر ك ا ت ك ل م ت ه أقوى أثرا ألف من مجارب في معركة إخوانكم ضد الصليبية العالمية الله الإسلام فلم الكلمات به إخوانكم عنا وعن ويستعنسون خيرا نفراسا الصليبية فجذاه الله ضد يتضي في به تدى زمن ظل طريق المشاهدين مغفره إ ل ا من ا ل أ ن س ب الرحمن فلقد أ ت ا ن ا حديث لا يمل ا ت م ا ع ه شهي إ ل ي ن ا نصره ونظامه سلام على رجال ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة و اميرها بعمر البغدادي و وزير الحرب ابو حمزه المهاجر الذين الخط الأول للدفاع يقفون في عن ومقدساتي. وسلام على إ خ و ا ن ا ل م ج ا ه د ي ن في الجزائر الباقين على العهد الثابتين على الذر الذين مروا بمؤامرات تشيل لها البلدان قال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط فهنيئا لكم صبركم لا اطال الاوراق واحفاد الظالم وسلام على كل مجاهد يقاتل في ص غ ر من ثغور ا ل إ س ل ا م ب ل غ ت أ ح ب ب ن ا ك م وتمنينا رؤيتكم رغم الركض المسافه ارى ا ل ب ي ن يشكوه المحبون كلهم فيا رب قرر دار كل حبيبي أ ي ه ا ا ل أ خ و ه المجاهدون إ ن م ن ط ق ة الغرب ا ل إ ف ر ي ق ي التي هي بلاد الهجرتين و ا ل ح ج ا م الجنوبي للدفاع عن ج ز ي ر ة المصطفى صلى الصليبية الأوصول الله عليه وسلم ساحة من ساحات الحرب الحالية الوسطى ساحة ساحات كما كانت ميدانا ميادينها تعتبر علما في من من لأن المنطقة إسلامية التاريخ الإسلامي منذ تعاقبت فيها إمارات كإمارة فجر ش و ان وهرب وإمارة زيلة وغيرها م زيلة الشعب إ الإسلامية وإن م ا ا ا ر ت ل الصومالي الذي يعتبر ط ر ي ع ة المسلمين في ا ل م ن ط ق ة قد نال من المؤامرات ا ل ص ل ي ب ي ة ا ل ع ا ل م ي ة و ح ر ب ه ا أ ش ي ا ء كثيره فلقد خاض الامام العادي أ ح م د ل ك ر ي م بهذا مريرا ضد ن ص ا ر ا ل ح ب ش ة و ح ل ف ا ء ه من البرتغال في القرن الثالث عشر الميلادي كما جاء لسيد محمد عبدالله حسن ضد ا ل إ ن ج ل ي ز وخاض حربا دامت أ ك ث ر من عشرين سنه حتى استخدموا ضده الطائرات ا ل ح ر ب ي ة و ا ل أ س ل ح ة ا ل ج ر ث و م ي ة ثم خ س م الاستعمار أ ر ض المسلمين في الصومال إلى خاصة أجزاء ووزعها بين ا ل إ ن ج ل ي ز و ا ل إ ي ط ا ل والفرنسيين والكينيين ونصارى ا ل ح ب ش ة ثم ما إ ن ب د أ ت بوادر جهاد المعاصر في أ و ا ئ ل التسعينات فاذا ا ل ص ل ي ب ي ة ا ل ع ا ل م ي ة ب ق ي ا د ة أ م الخبائث أ م ر ي ك ا تشرع لغسل الصومال في عمليه إبادة الأمن اباده ل و إخوانكم ي الامل ع ل مرد وهم وهم لهدم التاريخ ألا وهم نصار والتوذبس الذين الحبشة الكعبة سعوا لهدم الكعب المشرفة في عام <تصفيق> صلى الم ل عليه ل ه و س ولكن لما أ ر د تر ترى كيف فعل ربك باصحابي فيه أ ل م يجعل شيئا في تضليل و أ ر س ل عليهم طيرا ً أ ب ا ب ي ل فرميهم ب ح ج ا ر ة من سجيه فجعلهم كعصف م أ ك و ل و هم الذين س ه د م و ن ا ل ك ع ب ة في آ خ ر الزمان عليهم ا لعالم الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرب ا ل ك ع ب ة ذ ل س و ي ق ت ي ن من ا ل ح ب ش ة و هم حلكاو اليهود و ا ل أ م ر ي ك ا ن في ا ل م ن ط ق ة في حرب ضد الاسلام واهله عدداً الأثالي من أولاً الغسل العسكري الطليع ر ي ا ث التدمير ن ي ا ا من الداخل ببث الشبهات واستخدام علماء السوء والاختراق الفكري لتحريف مسيره الجهاد او احتوائها وهذا الاسلوب هو الذي عانى منه اخوانكم ونال من الجهاد والمجاهدين الكثير بل وكان السبب وراء تراجع الجهاد وتعقوله اكثر من مرة من ثالثا عجل ا ل م ن ط ق ة عن ب ق ي ة العالم ا ل إ س ل ا م ي لتواجه مصيرها لوحدها فالقواعد ا ل أ م ر ي ك ي ة تحيط بها احاطه سوارد ا ل م ح ت م برا و ب ح ر و رغم كل هذه المؤامرات إ ن الجهاد ب خ ي ر وتنتشر سرايا المجاهدين في طول البلاد وعبدها ت ي ا ل م على عنصغين و ا الاغراب والقصف عرضها و والجو وإخواركم خ ا ل ح ت التفوق و و ا هذا بتبني مسلم حيث ر الأصابات ا جعل معظم سلحة ان ل على الجيش الاثربي ا حيث أ المجاهدين يصطادون ج ن و د ا في كل مكان فانهارت معنويات هذا الجيش وفقد توازنه وظهر الخلل في صفوفه وقطعت طرق ا ن ج ا ل ا ت ه و ب د أ ت آ ث ا ر نسيفي تثر على غ و ا ت ه كما ان شعب المسلم في الصومال قد التحم معظمه مع ق ل ي ع ه المجاهده ف ي حركة ا ل ش ب الله ب ا م ج ا ه د ي ي ن و ر ل ل إ خ و ا ن ك م تجاوز محاولات العدو والمنافقين و أ ه ل البدع لتطليقه وفرض حصار عليهم وما أ د ل على ذلك من القصف ا ل أ م ر ي ك ي ل ه ا ئ ل على بعد قيادات المجاهدين ب أ م ر ي ك ا قد علمت اكثر من غيرها أ ن الخلق اتسع على الراقع وعالم خلفائهم ا ينهارون وخططهم تشتر ومشاريعهم في ا ل م ن ط ق ة تتحطم فلم يجدوا س ي ل ه للتعبير عن غيرهم إ ل ا القصف قال تعالى وقال ي يتم أ أن ب الله إلا أن يتم نوره ولو الكافرون ولو نوره ترين تعالى إ ن الذين كفروا ينفقون أ م و ا ل ه م ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم ح ف ر ة ثم يغلبون والذين كفروا إ ل ى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث الضي ويجعل الخبيث على بعض فيجعله فيركمه جميعا في من جهنم بعضه بعضه اولئك هم ا ل خ ا ف ر و ن قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما ك س ر وان يعودوا فرغم مرض س ن ة الاولين وقاتلوه حتى لا تكون فتنه ة ويكون دين ك ل ف إ ن الله بما يعملون بصير و إ ن تولوا فاعلموا أ ن الله م و ل ا ك نعم المولى ونعم النصير و إ ن شاء الله ستنطلق سرايا الجهاد العالمي من أ ر ض الهجبتين لتؤرق مضاجع الكافرين ولتدمر مصالحهم في أ ن ح ا ء العالم أيها الأعداء أير الأسواق كين بين في المجاهدين البيوت التي في المجاهدين التي يشير طين راية لتظهر الجهاد الإخوة المرابطون إخوانكم الشباب كسروا وحقموا بيضاء ومكرم وضعت حركة رغم نار قد منزه ة عن فك ق الارجاء و س ي ا س ة الاستسلام فها هم اخوانكم يعلنون عددا من الامور أ وصدد ل ا أن هدف جهاده هو كلمة الله ا ل في البخاري من عن ابي موسى رضي الله عنه قال شعى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم من فقال الرجل يقاتل للمغنم و الرجل يقاتل للذكر و الرجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل ت ك و ن ك ل م ة الله العليا فهو في سبيل الله ثانيا اما ش و ا ر ولا مساومه مع الجاهليه من قوميين و علمانيين و كل قوافل ضده قال الشيخ محمد عبد الوهاب إ ن ه ا أ و ل ا ء الطواغي الذين يعتقد الناس فيهم نشور ا ل ط ا ع ة من دون الله كلهم ك ف ا ر م ر ت د و ن عن ا ل إ س ل ا م كيف لا وهم يحلون ما حرم الله ويحرم ويحرمون ما ح ل الله ويسعون في ا ل أ ر ض فساله بقولهم وفعلهم و ت أ ي ي د ه م ومن جادل عنهم او أ ن ك ر على من كفرهم أ و زعم أ ن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ي ن ق ل ه م إ ل ى الكفر ف أ ق ل أ ح و ا ل هذا ا ل م ج ا د ل أ ن ه خاطئ ل أ ن ه لا يصح دين ا ل إ س ل ا م إ ل ا للبراءه من هؤلاء وتكفيرهم ثالثا أ ن ه م جسم لا ي ت ج ز أ من ط ي ع ة الجهاد العالمي قال تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لانهم بنيان مرصوص وان الخلافه الاسلاميه بقيت لما كان المسلمون متحدين وانهارت حين تفككت الام ة المسلمه ولن تعود الا بالتوحد تحت رايه التوحيد وبعقيده الولاء والبراء طغرة. ودرسوا قضايا المسلمين في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها وعيشوا همومهم ف أ ن ت م رمس ل و ح د ة ا ل أ م ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواجد و ت ر ا ح م ي وتعاطفي مثل الجسد إ ذ ا اشتتا منه عظم ت د ا ع ى و ص ا د الجسد بسهر والحمى و ع ل م و ا انكم ا ل ش س د بين ا ل أ م ة وطليعتها ا ل م ج ا ه د ة وابحثوا عن خنوش ك ا ر ي خ هذه ا ل أ م ة وعرضوها بكل الوسائد لتشحل همم ا ل أ ج ي ا ل القادم ة ولتنير ل ل أ م ة طريقها من ا ل ا م وتمكين. فها هي و م ت ك م تناشدكم وتقول أ ن ا البحر في أ ح ش ا ئ ه م زر كامن فهل س ا ء الغواص عن صدفاته واوصي اخوان المجاهدين كل مكان. رسول ل صلى الله عليه وسلم كما ورد في مصنف الإمام أحمد عن سعيد م أن رجلا في كل م ك ا ل ل ه فانه راس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانيه في الاسلام وعليك بذكر الله وتلاوه القران فانه راوحك في السماء وذيك في الارض اللهم انا ن س ل ك الصلاه في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا كريما ولسانا صادقا ونسالك مخير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ولن تغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب واخر دعوانا م د لله رب ا ل ع ا ل م